إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم, فلهم أجر غير مبنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى أن راه استغنى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 بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبفوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر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 فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويبنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر